بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله نستغفرو ربكم ثم تبو إليه يمتيعكم يمتيعكم متى حَسَنًا إلى أجل مسمى الذي فضل فضله فضله وإيثَم اللَّو فإنِي أخافُ عليكم عذاب يوم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرعون ما يسرون وما يعلنون وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فِي كتاب مبين وهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه, وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت, من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده الى امه معدوده ليقولن ما يحبس الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم 119. لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم Bye-bye.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 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابٌ موسى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 من اظلم ممن افترا على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد ويقول الاشهاد ها اولئك الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ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 أو ملا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطاردٍ.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 111. أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 112. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بني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 منا فإنا نسخر منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب, يخزيه ويحي عليه عذاب وا اهل لك واهلك الا من سبق عليه القول الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح, ونادى نوح ابنه وكان في معزنيه يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي جبلي أعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال الموج فكان من وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء استوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهله وإن وعدك الحق وإن وعدهك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إن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 سَنُحُبِّضُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ مَعْكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ, يمسهم ثم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 ك دوني لا تنظرون. إني توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيحتها إن ربي على دي ابي لا ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء نصرنا الجايناه والذين, آمنوا معه والذين آمنوا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 إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا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 فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاث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 ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبثاء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 وَأَنَّ عَجْزُهُ وَهَذَا بَعْلِ شَيْخٍ إِنَّهَا ذَلِ شَيْئٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إن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 هذا ذو الغير مردود ولم جاء رسولنا بهم, بِهِمْ وضاق بهم بِهِمْ وقال هذا يوم عصيب و جاءه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 فأسرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد, ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبه ما أصابه إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكِ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير واني أخاف عليكم وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء 119. ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أن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 واتخذتموه وراءكم ظهريا إِنَّ ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إِنِّي عامل سوف تعلمون من يَأْتِيهِ عذاب يخزيه وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فأصبحوا في ديارهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين أَلَمْ يَهْلُو فِيهَا ألا ضُعْدًا لِمَدِينَكَ مَا بَعِدَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسَابِعَةً يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المنود وأتبعوا في هذه ويوم القيامة بئس الرفد الذين يدعون من دون الله شيئا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه من خاف عذاب الآخرة ذات في النار لهم فيها زفير، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إلا سعيد ففي الجنه خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا, إلا ما شاء 126. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُرِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ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 صلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا 121. إلا, إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتنفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء لا يزالون مختلفين إلا من رحمة ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم جهنم, جهنم من الجنة والناس يجمعين وكل النقص عليك من أنبار روص لمن ثبت به في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عملون 119. غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن